bismillahirrahmanirrahim Rochman, Rochim, anzal rahim lillehilladi, Zeller, alle rabbi, dihilkite, bowlam, ja, ja, ja, ja, ja, ja, min ja, wa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 maar voor hem is er geen kennis en voor zijn ouders is er een klap die uit zijn mond komt. ان جعلنا ما على الارض زينه لها لنبلوهم ايهم احسن عملا واننا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقيم كانوا من اياتنا عجبا Izwaal fitiyyatul Kehf. "Dan zeiden zij: "O Heer, geef ons een vriend, die ons zal helpen, en laat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 Werba kon er bihim id komu, fe polu, robune, robuseme, dunihi, ilehe, lenn nederwamien, dunihi, ilehe, laproda kulne, idéche Ola, i Qur'oon at-takhzu min dunihi Elihet ha ta, lola yatun alayhim bi-sultaan biin, lola yatun alayhim bi-sultaan biin, fman azzlam min man iftara وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأو إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم, ويهيئ لكم من أَمْرِكُمْ مرفقا وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَت تزاور عن كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَت تَّقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ الله.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 Lawit polar teralei him, lawalei teminhum firora, uelemuli teminhum rurbe, wakadeelika berathnehum lietace, elu beinehum, uelepo iluminhum kam lebithum, uelepo lebithnehum en uberbaeum.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 وَأَنَّ السَّاعَةَ لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أَمْرَهُمْ فقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجداً zei: "Kunnen drieënveertig hun honden zijn? Zei: "Kunnen vijfentwintig hun honden zijn? Zei: "Kunnen zeventig hun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 ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله واذكر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 وَٱتْلُ مَآ أُوحِىَ إِلَيْكَ مِن كِتَٰبِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَٰتِهِ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا وَٱصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِٱلغَدَٰتِ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عيناك عَنْهُمْ ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان امره فرقا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر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 Juhallelone fihe min ezeu, min dehebbi, wel besune fihe, ben huwd murom, misudussiu, isteboropim, mutaki ine fihe, mutaki ine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 Waar acht de Saa'at, kwaime toel, irridt, t, t, t, t, t, ook vertrouwde die je uit grond was gemaakt, en vervolgens ولولا اذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوه الا بالله ان ترني انا اقل منك مالا وولدا fa'asa Rabbi ay yu'ti min jannatik wa yursil Bene husbana wa yursil min أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فاصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها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 hoe wa خير ثوابا و خير عقبا واضرب لهم مثلا الحياه الدنيا كما ان من السماء كما in we een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een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 Waar على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم اول مره بل زعمتم ان لن نجعل لكم موعدا u الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا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 O Allah, ik ben niet van de jinns, dus ik de bevelen van mijn en Mevrouw de voorzitter, ik ben hier in deze commissie. Ik ben hier in deze commissie. Ik يا الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا وراى المجرمون النار فظنوا انهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا omdat we in dit Koran met mensen van alle soorten hebben gesproken, en de mens is en Ille ziet u het nou uit? En Bukubule Wamen u het nou uit? En ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق de اياتي وما haappawate hadu, ومن اظلم ممن ذكر بايات ربه فاعرض عنها ونسي ما قدمت يداه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 Vlak na قال zaal, liefte, hij heeft ons een ontbijt gebracht. We hebben al onze reizen gedaan. Dit is نسيت الحوت وما zei: "Heb الشيطان gezien waar en واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغ فارتدا على اثارهما قصصا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 Pale inneke lente staat in Amerika, Wekei feters bieru, elem, elem, tuchil, pobi, hier, hubera, Pale setegiduni is, Ellahu sabira, uwe le, er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 اذا لقيت غلاما فقتله قال اقتلت نفسا بغير Alle elementen puleken in, elke element testert in, en mij in, اهل قريه استقع ما اهلها فابوا ان يضيفوهما فوجدا فيها جدارين يريد ان يقضى فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه اجرا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 وكان وراءهم ملك ياخذ كل سفينه غصبا وأما الغلام فكان ابواه مؤمنين فخشينا ان يرهقهما طغيانا وكفرا فارادنا ان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 Wees elon kijk ذي القرنين قل ساتلو عليكم منه ذكرا انا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فاتبع سببا حتى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 Thum et bye sebbaba. Hatte, ee da, beleg, m'atlyع, et shamse, wou gede, ha, toplu'a, la, kom, lem, nag, al, l'hun, min, dun, et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 "Maak ik in hem mijn Heer een goedheid, en laat mij zien met een kracht die tussen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 Alleden kende Kenet ogen in gaten, in het onthouden, en ze konden niet horen. Dus, er geen enkele redenen om te zeggen, maar het is niet zo dat het een enkele reden is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 قل إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يوحى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ